رضيت بالله ربا وبالاسلام س ل دينا الله وبمحمد نبيا بالله صلى ورسولا رضيت إ دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا